بوك تو تريز دسمت ديوي اثنان وثلاثون اثنان وثلاثون <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> في المطعم أربعة في المطعم أربعة فري كارتوبيلوس <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> 1 بطاطس مقلية مع الكاتشب 1 بطاطس مقلية مع الكاتشب 2 سبورسياس ار مايونيز مع المايونيز 3 سبورسياس سيبتو ديسو ار سجق محمر مع الخردل المستردة و3 سجق محمر مع الخردل المسترد كادي ماذا عندكم من خضروات ماذا عندكم من الخضروات ڤي يوم سير عندكم فاصوليا ڤي يوم عندكم قرنبيط؟ اه عندكم قرنبيط؟ إيسلابرات أدو كوكوروزو أحب أكل الذرة أحب آكل الذرة أحب أكل الخيار Es laprāt ēdu tomātus? U hebbu ekl tamām.Ā ēkul Vai jūs laprāt ēdat puravus. tu hibu adan, Eļkurā?? E te hebba adan? Vai jūs laprāt ēdat skābētus kāpostus. تح أيضا اكل مخ ملفوف؟ تحب أيضا اكل مخ الملفوف صلات لاس تحب أيضا اكلدس تح أيضا اكل العدس ريرات وس أتحب أيضا؟ أكل العدس؟ اكل الجزر اتحب ايضا اكل الجزر فايتو اري لابرات اد بروكولس اتحب ايضا اكل البروكلي <لتلاك> اتحب ايضا اكل البروكلي فايتو <لتلاك> اري لابرات اكل الفلفل الحلو <لتلاك> اتحب ايضا اكل الفلفل الحلو مان نيجار سيبولي لا احب البصل لا احب البصل مان نيجار لا احب الزيتون لا احب سينس لا احب الفطر لا أحب الفطر